بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أرسلوا بالعبود وحذنت لكم نهيمة لأن عليهم لا قد حرق علمه وهو في الأخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فأصروا تونكم وليل لكم إلى المرافق وأنسخوا برؤوسكم وأرجلكم Yn a-bawntu'n mwsoen, a-bawntu'n mwsoen, Amen. Mm -hmm. Amen. نفسه نفسه من قوة قتل نفسهم بغير نفسهم أو فسادهم في الأرض فكأنه معطة لنا سجيعا ومن أحياها فكأنه معطة لنا سجيعا إنما دعواتنا ندون ولامن سن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض تعذب من يشاء من الصدرات مقدولة قل من أيديه di ta'awilun la mujazza'a 'an sadra wa al-raq darisa wa Surah Al-Fatihah. وتفلق من الطن كحيئة الطير بإبن فتنفق فيها فتنفق فيها فتنفق فيها فتنفق طيراً بإبن وتبرم الأكنار والأرصع that's uh a -huh. uh -huh.